وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى للحافظ أبي عبد الله ابن الغني ابن عبد الواحد المقدسي أنه قال في كتابه العمدة في الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرون المقدسي رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسري بن الحجاج القشيري النسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى مرأت يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يترضى وعن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هويل للأعقاب من النار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينكثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لغض المسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لغض من توضى فليستنشق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء حديق فليغسله سبعة ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعة وعفره الثامنة بالتراب وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن وراء عثمان رضي الله عنه دعا وضوء فأفرغ على يديه من إناعي فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضض واستنشق واستنثر ثم غسل وجع ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كل تار جلي ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى نحو وضوء هذا وقال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدده فيما ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن عمرو بن يحيى المازني عن النبي أنه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدع التورم مما يفتو له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكف على يديه التور فغساه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق شق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه للمرتين ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين المرفقين. ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل جليه وفي رواية بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية نثانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا لهما أن في تور من صفر التور شبه الطس عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عجبت يمن في تنعولي وترجل وطهوري وفي شأني كله وعن نعيم المجميع عن أبي هريرة رضي الله وعنه عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرم محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن من يطيل غرته فليفعل وفي لفظ المسلم رأيت أباء هريرة يتوضع فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل إجريه حتى رفع الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرم محجرين من آثاره للوضوء فان استطاع يطيل ورته فليفعل وفي افضل لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء باب الاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عن سلم كان يدخل خلاق قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستغفوا القبلة بغائط ولا بول ولا تسبروها ولكن شرقوا وغربوا قال أبو أيوب فقد ابن الشام فوجدنا مراحض قد بنيت نحو الكعبة فلنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابون من الحاجة فكن فك فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخارة المراحض جمع المرحاض جمع وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت أومن على بيت حفصة فريت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدفر الكعبة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل خلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فاستنجيب الماء العنزة الحربة الصغيرة وعن أبي قتادة الحارث بن الربعين لنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا تنفس في الإناء وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبا فشقان الصين فغرز في كل قبل واحد فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس باب السواك وعن أبي هريرت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا شق على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاب من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه وماصه يموص بذا غسله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل عبد الرحمن بن عجبكر بكر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندة إلى صدري وما عبد الرحمن سوى كن رطب يستن بي فبدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت سواك فقدمته فضيابت ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فما ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الأحسن من فما عادا فر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعده ووقف ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مَا بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيت ينظر لي وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذ لك فأشار برأسه أنعم نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال ديت النبي صلى الله عليه وسلم هو الساك بسواك ثم قال قال وطرف السواك على لساني يقول وأعو والسواك في فيه كأنه يتهوع عباب المسح الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزل خفيه فقال دعهما فإن يدخل فإن يدخلتوهما طاهرتين فمسح عليهما وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلا وتوضأ مسح خفيه مختصرا باب في المذي وغيره وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان كانت ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسألهم فقال اغسل ذكره وتوضأ والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك وعن عباد بن تميم من عبد الله بن زيد بن عاص من المازنيين رضي الله عنه انه قال شكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحه وعن أم قيس بنت محصن سديتي أنها قالت أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوب فدعى بما إن ولم يغسل وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي فبال على ثوب فدعى بما فاتبعه إياه ولمسلم فاتبعه بولا ولم يغسل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طافة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضا بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما يفهرق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشار وتقليل الأظافر ونتف الأباط باب الجنابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت ونجالسك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنامة غسل ديه وتوضى ومطوى للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت, أغسل كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن إناء واحد نغتلف منه جميعا وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو قال ثلاثا ثم غسل فرجاه ثم ضرب يده بالأرض والحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسدي ثم تنحى فغسل فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله يرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وعن أم سلابة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم نمرات وبي طلحتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي, إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وعن عائشة رضي الله عنها أنها قال كنت أغسئ الجنامة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركف يصلي فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ ولم وإن لم ينزل وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن كان أنه كان هو ابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فساله عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي منه أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه بن الحنفية باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزيا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال رسول الله صلى فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك وعن عمال بن ياسر رضي الله عنه إنه قال بعثي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطه أحد من الأنبياء قبل صرت أضرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة و وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عام باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يستحاذ فلا أطهر فلا أطهر أفاد الصلاة فقال لا إن ذلك إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيض فترة الصلاة في ذهب وقد فاغسلي عنك الدم وصلي وعائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة السحيل السبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فكانت تغتسل كل صلاة وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد كلا أنا جرب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكو في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وعن معاذة رضي الله عنها أنها قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بعد الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكن يسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة